أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم مع القراء صلاح بوخاطر ياسر الفيل كاوي يوسف بن عبدالله الشويعي ماهر عبد الرحمن شخاشيرو والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح بوخاطر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 الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فقور ثم ارجع البصر كرتين ينقلم إليك البصر خاسئا وهو حسين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 كَادَتْ تَمَيَّزُ مِنَ الرَّيْحِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ antum إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 وَمُلَأَ الأَرْضَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّ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 ادؤ صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفتا سيئته وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به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 أصبح ماءكم عورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشقرون ما أنزلون بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلوق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم متدين الا تطع المكذبين والد ولو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاثم هن امازم الشاء بنمين من ناعل معتد اثي تُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَى إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا أن على حوثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن تَقُهُمْ أَلَمْ أأَقَُّكُمْ لَلََا تُسَبّحون قالَاوا سُحانَ رَبِّنَ إِ كَُّ ظَالِمِين فَأَقُبَ لَ بَعضُهُم على بَعضةَلَ وَمُون اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون املكم كتاب فيه تدرسون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 اجتبه عبده فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون